تقول ما هي وسائل الثبات على الدين وعدم الانتكاس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الجواب من المعلوم أن أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم وقال اليوم أكومت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والسنة مبينة للقرآن يقول جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فوسائل الثبات موجوده في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالمكلف يعمل بما امره الله به ويترك ما حرم الله عليه ويكثر من الدعاء ومن الارتجاء الى الله جل وعلا أن يثبته على هذا الدين فهو مع العلم والعمل يسأل ربه السبات على هذا الدين كما قال جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وإذا استمر على هذه الحالة فالله جل وعلا يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا وبالله التوفيق يقول فضيلة الشيخ ظاهرة النساء الله تعالى أن لا تكون كثيرا لكن وجه علاجها من قبلكم وهو قبل انتشاره وهي ظاهره الانتكاس بعد الانجاز كان مع الشباب كان شاب مع الشباب ربما حفظ شيئا من القران وحضر شيئا من دروس العلم ولكنه والعياذ بالله تغيرت حاله سواء مع زملائه السابقين او مع اهله او في مسجد حي فما نصيحتك له ولامثاله وما واجب من يعلم بحاله أولا ارى ان هذا النتجاه أعني القول بان الانتكاس كثير او كثر او ما اشد وان ارى ان شبابا كثيرا والحمد لله بدأوا يتقدموا والذين انتكثوا كان في نفوسهم شيء قبل الانتكاس ولكن لم يتحقق فلذلك انتكسل ولكنهم قله له لله الحمد. وأكثر الشباب على الاستقامة ولا شك أن الانتكاس لها اسباب ومن أكبر اسبابها ما يوجد في قنوات قضائية التي نسأل الله تبارك وتعالى في هذا المكان أن يسلط الحكومة على القضاء عليها حتى تأمن وحتى تستقل لأننا لا نرى شيئا أعظم في الاستقرار من تعظيم الله عز وجل والبعد عن مهارنا وعن الناس إذا ذبطوا على الشرق فهذا هو الأمن والذي لا يؤتي الأمان إلا خوفه من أمنه رعيب وسينتهز الفرصة لكن إذا كان أمنه عن الإيمان فهذا هو الذي يبقى وهذه القنوات الضرائية الرشوش لا شك أنها تسلب الإيمان تسلب الأخذار فيها من البلاء ما يقشع منه جل وتقطع منه الأكبار وتتمجر منه قلوب في اشياء نسمع عنها يعني ولا البهاء تفعلها وليب الله مسابقات على الخناء وعلى الدعاره وعلى السفاله اشياء يشيب منها راس تجعل الانسان شيبا اذا شاهد شهر الشباب مثل هذا فإنه قد لاحقهم لوم إذا انتكسوا العيادة الثانية ولكن لا عذر لهم للشباب الواجب على الشباب أن يقاطعوها وأن لا اليها إليها وأن لا يتحدثوا بها هذا الواجب لكن مع ذلك نحن نسأل الله عز وجل أن يسلّط الحكومة على هذه المشوش وتمنعها من أن تتم، وما ذلك على الله عزيز، وهم إن شاء الله تعالى قادرون على ذلك، ونرجو أن يكون فاعل. سؤالي هو ماذا تنصح بمن ضعيف إيمانه ويفكر بالرجوع إلى التكاسة؟ عليه أن يستعيد بالله من الشيطان ووساوسه وعليه أن يحافظ على الفرائض صلوات الخمس في الجماعة ويحافظ على ذكر الله وتلاوة القرآن ومجالسة الصالحين وبذلك يثبت الله له الإيمان بإذن الله فلا يغفر الإنسان لا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويامن من الزير كم زاغ من كم زاغ من مؤمن ومن ومن مسلم ومن عالم ومن الله جل وعلا أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات فلا يامن الإنسان على نفسه يزكي نفسه يقول أبدا ما علي ما علي ولا جاي أبداً أنا مؤمن وأنا عالم وأنا وأنا ثم يأمن من الزير ويخالط الأشرار ويستمع للأشرار وينظر في الفتن ويزعم أنه يعرف وأنه وانه, وإنه مؤمن ولا ينخدع لا, لا يأمن على نفسه قلوب العباد بين اصبعين من الرحمن لا يأمن على نفسه والخليل عليه السلام يقول وجوب النوبنيه ان نعبد الاصنام فبيننا ونا ولنا كثيرا من الناس الانسان لا يامن على نفسه الفتنه وحس وسوء الخاتمه ولو كان من اصلح الناس لا يضمن لنفسه حسن الخاتمه ولو كان من اصلح الناس لا يقنط من رحمه الله ولو كان من اكثر الناس فقد يمن الله عليه بالتوبه هي موت على الإسلام، يدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة، فإنه معرض لهذا وهذا الأعمال بالخواصين. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما سبب انتكاسة عبد الله القصيمي، وهل تنصحوننا بقراءة كتبه؟ نعوذ بالله، كتبه لا تقرأ، كتبه الأخيرة. هي الأغلال والعالم ليس عقلا ما كتبه بعد ضلاله لا يقرأ أما ما كتبه قبل أن يظل هل في فائدة في علم نعم عبد الله من الرياض يقول شيخ ما الأسباب المعينة على تمسك المسلم بدينه والاستمرار على الطاعات حتى الممات أن يتعلم دينه حتى يعرفه ويتمسك به هذا واحد. الأمر الثاني أن يصاحب الأخيار والمتقين. والأمر الثالث أن يكثر من الدعاء يدعو الله بالثبات على دينه و... ويخاف من من أن ينزع منه دينه يخاف الله عز وجل أن ين ينزع منه دينه وثاب هذه الأمور وغيرها. يثبت المرء على دينه بإذن الله أحمد الله عليكم يقول السائل ما أهم أسباب الثبات على دين أداركم الله أهم الأسباب توفيق الله أو قبل كل شيء ثم فعل الأسباب من قبل العبد فعل الأسباب من قبل العبد أن يتعلم أمور دينه فيفهمها أن يسأل الله الثبات ويكثر من الدعاء أن يتجنب أهل الشر أهل الفتن وأهل الفساد وأهل الشكوك والشبهات تجنبهم ولا يصحبهم هذه من أسباب الثبات بإذن الله يكون مع الأخيار ومع أهل العلم نعم احسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول ما هي الأمور التي تزيد المسلم من اليقين بالله والرسوخ والثبات على دين الله تدبر, تدبر القرآن تلاوه القرآن بالتدبر هذه تفيد القلب خشية لله قال جل وعلا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا افلا يتدبروا القول افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله زمن قليلا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأدقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأدقان يبكون ويزيدهم خشوعا تدبروا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فتلاوة القرآن بالتدبر هذه أعظم ما يحيي القلوب ويبعث فيها الخشية لله عز وجل فعليكم بتدبر القرآن فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول تدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن هذا هو أصل الخشية واصل واصل الخشوع كتاب الله عز وجل وكذلك دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتمعن وتفقه دراسة سيرته العطرة تمعن وتفقه فيها على مما يزيد الإنسان قوة في إيمانه وخشية لربه ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم واقتداءا به صلى الله عليه وسلم في أعماله وفي دعوته وفي جهاده هذا مما يفيد المسلم كذلك الحرص على أكل الحلال فان هذا يلين القلب وأما أكل الشرام فإنه يقسي القلب كذلك اجتناب كثرة المزاح وكثرة الضحك لان هذه الأمور تقصي القلب تقفل القلب مجالسة السفهة ومخالطة السفهة التي تقصي القلب بينما مجالسة الصالحين والأتقية مما يلين القلب ومما يكتب القلب الخشية الاكثار من ذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويكثر الإنسان من ذكر الله من التسبيح والتهليل والتكبير هذا مما يلين القلب وإذا ذكر الله وجلت وجلت قلوبه فذكر الله يفيد القلب الوجل ويفيده الطمانينه والشكون والخشية لله عز وجل فهذه امور ينبغي للمسلم أنه يتفطن لها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر ولا تكن من الغافلين الغفله و نسيان الله جل وعلا ونسيان الدار الاخره والبعث والنشور والقيامه والج... تذكر الانسان هذه المواقف المقبله البعث تذكر اول شيء الموت خروجه من الدنيا ويتذكر القبر وما فيه يتذكر البعث يتذكر الحشر يتذكر الجنة والنار يتذكر الميزان يتذكر الصراط والمرور على جهنم يتذكر الإنسان فإنه بهذا يلين قلبه ويخشى أما إذا غفل عن هذه الأمور ولم يلتفف إليها فإنه يقسو قلبه نعم فيخاف العبد يخافا يتقلب قلبه ويخافا ينتكس على عقبين ويخافا يفتن فيضيع دينه وهذا الخوف من تمام الإيمان وكماله وكلما قوي الإيمان قوي الخوف وإذا ضعف الإيمان ضعف الخوف من الله جل وعلا فقوة الخوف من الله بحسب قوة الإيمان ولهذا يقول عبد الله ابن أبي مليكة احد التابعين يقول أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه فهم مع الإحسان في العبادة وكمال الطاعة وحسن المراقبة لله والجد في طاعته في قلوبهم خوف ولهذا أيضا يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومقاتة والمنافق جمع بين إساءة وأمن المنافق يسيء وهو آمن آمن مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والمؤمن يبذل وسعه ونشاطه وجهده في طاعة ربه ووقائس كما قال الله تبارك وتعالى في مدحه وتنائه على المؤمنين قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى أن قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون تقول عائشة رضي الله عنها كما في المسند وغيره في سند ثابت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية قلت له أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويقاتل يعذب هل هذا هو المعنى قال لا يا ابنه الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الا يقبل لاحظ هنا هذا الحديث ودلالته العظيمه على مكانة الخوف ومنزلته في الدين يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف إذن الخوف ينبغي أن يكون مع المسلم ماذا؟ في كل طاعه يكون معه في صلاته ويكون معه في صيامه ويكون معه في حجه ويكون معه في كل طاعاته يكون معه هذا الخوف ليكون سببا في الكمال كمال الطاعة وكمال العبادة وتمام المراقبة وأيضا يكون مع العبد الخوف في جانب المعاصي والبعد عنها فيبتعد عن المعاصي والمحرمات والآتام لأنه خائف من الله يحجزه عن الوقوع في المعصيه خوفه من الله وكلنا نذكر قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة وكان أحدهم شديد الولع ببنت عمه وكانت فقيره وتتردد عليه تطلب منه المساعده والعون فقال لها لا لا اساعدك بشيء حتى تمكنيني من نفسك فكانت التاب ثم رضخت له في طلبه امام حاجتها فلما تمكن من شعبها الاربح قالت له اتق الله ولا تفضل القاسم الا بحقها فقام الرجل فبالتذكير بالله والتخويف بالله يمنع يمنع الانسان من الوقوع في المعصيه يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمه الاخلاص يقول راودة عرابي اعرابيه في الصحراء راودها عن نفسها وقال لها نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب نحن في مكان لا يرانا إلا النجوم لا حد يرانا فمما تخفين مما تخشين لا حد يرانا نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب فقالت المرأة وأين مكوكبها أين مكوكب الكواكب ألا يرانا تذكرته بالله ولذا إذا تذكر الإنسان الله عظمته وقدرته وأكماله والطلاعه وعلمه سبحانه وتعالى الكائنات وشدة بطشه وانتقامه وعقوبته وسخطه وعظبه ولعنته كل هذه الأمور إذا تذكرها العبد فانها تقوي الخوف في قلبه وتمنعه من وقوع من وقوعه في المعصيه احد الناس اراد ان يعطي وأن يقع في معصيه فاتى عالما يسترشده قال اريد ان افعل كذا وكذا من المعاصي قال لا باس ولكن اذهب في مكان لا يراك الله فيه افعل هذه المعصية ولكن في مكان لا يراك الله فيه قال ما يمكن اينما يكون الله يراني ويطلع عليه قال اذهب لا باس اذهب وافعل المعصية ولكن لا تستعمل أي نعمة من نعم الله عليك في معصية الله قال ما يمكن كل ما عندي هو من نعمة الله يدي سمعي بصري عضائي كلها من نعمة الله عليه أخذ يعدد له أشياء يعرفه بالله ثم قال له تأخي الله بنعمة الله والله يراك وعدد له أمورا من هذا القبيل فامتنع الرجل إذا تذكر الله وتذكر عظمته والطلاعه ورؤيته سبحانه وتعالى وعلمه وانه سبحانه وتعالى احاط بكل شيء علما واحاط كل شيء عددا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يسمع تبارك وتعالى جميع الاصوات على اختلاف اللغات وتنوع الحاجات وانواع الطلبات لو ان الناس كلهم وبلغاتهم الشتى تكلموا في لحظة واحدة لسمع الجميع دون أن تختلط عليه لغة بلغة أو حاجة بحاجة أو مطلب بمطلب لو أنهم كلهم تكلموا لسمعهم تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي واسع سمعه الأصوات في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا إلى أن قال يا عبادي لو أن أولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المصير إذا غمست اليم تبارك وتعالى يسمع تبارك وتعالى بصير يرى جميع المخلوقات يرى سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى تبارك وتعالى جريان الدم في عروقها ويرى كل جزء من أجزائه فإذا تذكر الإنسان هذه المعاني العظيمة عمرت قلبه بخوف الله ولهذا قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء كلما ازدادت معرفة الإنسان بربه زاد خوفه منه وزادت عظيمه له وعظمت عبادته ورغبته ورهبته بحسب المعرفة والمعرفة الصحيحة تولد في القلب الرجاء والخوف والمحبة تولد المحبة والرجاء والخوف وهذه الثلاثه عليها تقوم العبادات فالعبادات يفعلها المسلم حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى الخوف عبادة قلبية لا يجوز أن تصرف إلا لله ومن صرفها لغيره فقد أشرك واتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكا والمراد بالخوف الذي هو عبادة هو ما تحدثنا عنه قبل قليل خوف الدل والخضوع الخوف الذي يقتضي الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية خوف السر خوف تغير القلب خوف الظلال خوف أن لا تقبل العبادة الخوف الذي يقود لفعل الطاعة خوف العبد من دخول النار خوفه من الحرمان من دخول الجنة خوفه من تغير قلبه خوفه من الزيغ فالخوف عبادة لا تكون إلا للرب جل وعلا هذا الخوف هو عبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحق خالص له سبحانه وتعالى ومن صرفها لغيره سبحانه فقد أشرك بل قد يتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه كما ينعكس سيره فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا فينتكس في سيره ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر النفوس المغطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمأنت بها وغفلت عن الله وآياته وتركت الاستعداد للقائه لا يقس الأمر في مضرة الذنوب على العاصي مع التمادي في شعلها إلى مجرد الضعف ضعف القوة وضعف البصيرة بل مع التمادي في التمادي في الذنوب والمعاصي قد تغير اتجاهه من سلوك طريق الحق إلى إعطاء طريق الحق ظهره والاتجاه في الطريق المعاكس وهذه مصيبة عظيمة أن يعرض عن الحق تماما أن يعرض عن عن الحق تماما ولا يلوي به ولا يرفع به راسا فهذه مصيبة عظيمة جدا وهي مما ضار الذنوب لأن الشيطان لا يزال يتدرج في المرء عبر خطوات إلى أن يصل معه إلى الانتكاس والارتكاس عياذا بالله نعم قال ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منها والله المستعان عدد رحمه الله في ما مر معنا وما أيضا عقوبات كثيرة للذنوب كل واحدة منها كافية في الردع والزجر عنها وهذه العقوبة التي فصل هنا يقول لو لم يكن في عقبات الذنوب إلا هذه لكفى فيها لكفى راجعا في المرء أن يكف نفسه عن الذنوب حتى لا تعمى بصيرته وحتى لا تضعف قوته لأن الذنوب تعطل هذا وهذا نعم التائب إنما تتم توبته وتكمل ويتحقق له الثبات على التوبة بإذن الله سبحانه وتعالى بهجران قرن السوء وخلط الفساد الذين على أيديهم نشأ فيه الفساد وتكاثر فإذا أراد أن يتوب فإن مما لا تتم توبته به إلا به ولا يتحقق ثباتها إلا به أن يفارق خلطا الفساد ورفقاء الشر ولهذا في قصة الرجل المعروفة وهي في الصحيحين الذي قتل تسعة نفسا ثم سأل هل له من توبة فلقي عابدا راهبا فقال له ليس لك توبة فقتله وكمل به المئة ثم إنه سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فسأله هل له من توبة وأخبره أنه قتل مئة نفس فقال ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق وهذا موضع الشاهد إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء نبهه هذا العالم أن باب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب وكبر الجرم من تاب صادقا مع الله في توبته قبل الله توبته ونبهه أيضا إلى أن بقاءه على التوبة وثباته عليها يتطلب مفارقة المكان والرفقة الذين كانوا عونا له على الفساد فحتى تتم توبته ويثبت عليها لا بد أن يفارق خلطة الفساد لأنه إن بقي مخالطا لهم أعادوه إلى فعائله الأولى والصنائعه السابقة ولهذا قال العلماء رحمهم الله أخذ من هذا الحديث قالوا في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب ومفارقة الأخدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حالهم وان يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدى بهم وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبتهم فإذا هذا باب ينبغي على من شرح الله صدره للتوبة أن يتنبه له حتى لا ينتكس لأنه إن وبقي مع رفقة الشر أصبح عربة للانتكاس وهذا حصل لعدد لكن مما تتأكد به التوبة أن يفارق الصحبة الأولى الذين تضرر بصحبتهم ويبادر إلى هذه المفارقة حتى لا تحصل له الندامة يوم القيامة يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجاني فيندم لكن لا يفيده الندم ولهذا من الخير له إذن شرح صدره ل التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن يفارق خلطاء الفساد ورفقاء الشر وأن يخالط الصالحين وهذه المسألة مسألة مهمة جدا في حياة المسلم وكثير لما لم يرعوا لها اهتماما أضروا بسلوكهم وحياتهم ودينهم وأخلاقهم وقد ثبت في المسند وغيره من حديث بهريرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وهذا في أن الصاحب مؤثر في صاحبه وجليسه ولا بد فإذا كان ذا خير أثر فيه خيرا وإذا كان ذا شر أثر فيه شرا ولهذا وجب على المسلم أن يتفقه في هذا الباب وأن يتخير من الأصحاب من يكون في صحبتهم خير له ولهذا قال عليه الصلاه والسلام فلينظر أحدكم من يخالل أي أنه لا يليق بالمسلم أن يصاحب كل أحد بل عليه أن يتخير من الإخوان والأصحاب من يكونون عونا له على فعل الخير والبعد عن الشر والانكفاف عنه نعم